التسجيل السابع عشرة استمع إلى التراكيب ثم أعدها ألف طريق السماعي باء اليوم الآخر تاء يكفرون بالطاغوت ثأر أحداث الآخرة.